ليس على الأعمى حرج وَلَا على الأعرج حرج وَلَا على المليض حرج ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى نعذبه عذابا أليما لََدَ رَضِيَ اللهَّهُ عَ الْمُومنينَ إذ يُبَيعونَكَتَ تحتَ الشَّجرَْةِ فَعَِمَمَا فِي قُلوبِهِمُ فَأَزَلَ السَّكينةَ عَلَيهِم فَأَنزَل السَّكِينَةَ عَلَيهِم وَأَثَابَهُم فَتحَ قَرباَا وَمَغانِ مَ كَثَةَ